والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن بتفاورا؟ فذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الورثون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 ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فخلقنا المضغة عظام فكسون العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر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 عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون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 نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الكلك تحملون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم من إله غيره أفلا تتكون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم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 فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتكون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأقربناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم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 أَيَحْسَبُ أَنَّهُ مُنكَرٌ أَن نُّعِيدَكَ خَلْقًا ۚ بَلَىٰ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّعِيدَهُ ۚ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 قال أما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعل ماهم غثاء فبعد للقوم الظالمين ثم.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 124. وقاموا آية 125. وآويناهما إلى غبوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم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 فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين أيحسبون أنما نمدهم به من مال بَل لَّن نُّسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ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 قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أم يقولون بي جن بل جاءوا بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن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 وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون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 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ يُمَنِّي مَا يَعِدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانا نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ يَقُولُ الْبِلَالُ تِلْكَ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ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 إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ذرزق إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 قال إن لبثتم إلَّا بثُم إلَّا قَلِيلَ لَوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسَبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثَوْا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ